بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال وللآخرة خير لك من الأولى لَن سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأم يتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث